نهاري وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم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 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها, فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنه ك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله علي المتقين هذا بصائر للناس وهدا ورحمة وهدا ورحمة لقوم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياتهم ومماتهم ساء ما يحكم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 ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوبى أبائنا إلا أن قالوا أتوبى أبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم ما يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم يخسر المبطلون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 فَإِنْ تُمْ مَا نَدْرِي مَسَاءُ إِنْ إِلَّا ظَنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيَآتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وقيل لليَوْمِ لَنُسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمُ الْآيَاتِ وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبريان وهو العزيز الحكيم